مثل الجنة التي أعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسر وانهار من لبن لم يتغير من لم يتغير لبن لم يتغير طعمه من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا ولغم فينا من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في وسقوما، وسقوما الحمين فقد طع